نورها بحجابها حسنها بخلاقها كن شمس الدنيا تشرك ببهايا ضرتك البنت. البنت مو معناتها لما تطلع بدون حجاب إنسانة مو زينة لا مشرط هذا لازم ننبه عليه شيخ إن قد تكون البنت غير المحجبة أحيانا في اخلاقها أحسن من بعض المحجبات وهذا طبعا ما حد أشك فيه لكن مو معناتها هذا ما نتحجب صح طيب في مصلي اخلاقه سيئه يعني ما يصلي في حاج اخلاقه سيئه وحرامي ما يحج طيب في ح... في متحجب اخلاقه سيئه يعني ما تتحجب يا ها... هذا ما هو منطق, ما هو منطق هناك اصل ثابت ه... هذا دين الله انا انا انا اطيع ربي سبحانه انا, أنا ارضي رب العالمين مثل ما تفضلت قبل شويه والله ربعي رفيجاتي ما يعجبهم الحجاب شكل الناس عني انا شكلي صار غلط فاشله استحي طيب البيئه اللي انا فيها ما في واحده محجبه هذا كل الكلام يسقط إذا أنا فكرت برضى رب العالمين الله. أنا أبي أرضي ربي ولله لو أهلي ما رضوا لو أمي مراضية لو أبوي مراضي لو رفيجاتي هدوني بالعكس خير وبركي خلي هدونك إذا يتركوني من أجل حجابي هذه معنات الصحبة ما تستحقين اصلا أنت ترافقينها ولا يستحقون رفقتك بالعكس أنا قد أكون سببا لهدايتهم وطبيعة الدين إن الذين أجرم كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى اهليم قلبوا فكي طبيعي طبيعي ان المراه التي تلتزم بدينها تجد من يستهزئ بها من يضحك عليها فهنيئا لك باكتمال انوارك عند الله اجعل